تزين الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدناه مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا, إلا نيقربونا ليقربونا إلا لي يقربونا إلا لي الله زلفا والذين تتخذون يادونه أو لياء أما نعبرهم إلا إلا لي يقربونا إن الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب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 بعد خلق في ظلمات ثلاث دَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ دَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ دَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا هُوَ لَا هُوَ فَأَنَّ فَأَنَّ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 يعلم بذات الصدور، وإذا مس الإنسان ضادع ربّه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو، نسي ما كان يدعو إليهم قبل، وجعل لله آداء ليطلع سبيله. التمتع بخفرك قليل إنك من أصحاب النار أمنه قانة أنا اللين ساجدوا وقائما أمنه قانة أنا اللين وقائما, ساجدا وقائما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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعا إنما يوفى الصابرون أجرهم, أجرهم بغير حساب قل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 الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلا من النار لهم يا فوقهم ظل من النار وَمِنَ تَحْتِهِمْ ظُلَّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادَهُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ وَالَّذِينَ جَتَنَا الْطَّغُوتَ أَيُّ عَبْدُوهُ وَأَنَا وأنا أبوين الله لهم البشرى لهم البشرى فمشي عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله وأنائكم من الألباب فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَنْتَ تَنقُذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ نَبْنِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وعد الله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 نقطامة إن في ذلك ذكر لآل الباب أفهم شرح الله صدره للإسلام أفهم شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَائِلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبًا فَوَائِلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبًا فَوَائِلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُنُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا فِتَمًا مُتَشَابِهًا ثاني مثاني, مثاني تقع شعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقع شعر منه جلود الذين يخشون, ربهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله, إلى ذكر الله تلين جنودهم وقنوطهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله هدى به من يشاء، ومعه أضل الله فما له من هاد، أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يومَ القيامةِ وقيل للظالمين دوق ما قوتم وقيل للنذيرين ظلمو وقيل للظالمين دوق ما قوتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاجهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخز في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ بَيْنَادًا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ بَلِيغٍ وَجَلَّ عَنْهُمْ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 يوم القيامة عند رَبِّكُمْ ربكم فَمَنْ فمن أظلم مما كذب عن الله وكذب بالصدق وكذب بالصدق ادخله أليس في جهنم مثوى الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك أولئك هم المتقون لَهُمْ مَعْشَاءُ نَعْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ يُكَفِّنَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ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 اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضره أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فإنما فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها اللهم يتوفى الأنفس حين موتها والتي في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجنم سماة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 اذكروا الله واذا ذكر الله واحد مش مازه كنوب الذين لا يؤمنون بالاخره وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِكِ إِذَا هُمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّنَهُمْ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةَ أَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِي فِيهِ يختلفون وَلَوْ أن الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعُونِفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ ۚ نَأْتِيهِمْ مِنْ سُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ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 الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له منه قبل أن يأتيكم العذاب قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب بقته بقته لا تشعرون تقول نفسي يا على ما فرضت ان تقول نفسي نفسي يا حسرة على ما فرضت في جنب الله على ما فرضت في جنب الله وان كنت وان كنت من الساخرين أو لو أن الله هداني لكم من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جاء اياتي مانا قد جاءت اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وتمن الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا وجوههم مسودا وجوههم مسودا اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا ايها الذين آمنوا اتقوا بما لا يمسهم سوء لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون الله خانق كل شيء كل شيء وكيل له مقاليد السماوات له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك أولئك هم الخاسرون. قل أَفْعَلُ غَيْرَ مَا تَأْمُرُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ إِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلْ إِنَّمَا نَعْبُدُ شاكرين وما قدر الله وانا قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا وما قدر الله حق قدره والارض جميع خبطته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات يمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وَنُفِخَ فِي الصَّارِفِ فَصَحِقَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَنْ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَاهُ فَإِذَا هم مئي ضرور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيا بالنبيين والشرداب وقد جاء بينهم بالحق وهم لا يظلمون وروفيت كل نفس ما عملت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 سعيد أجاب وغاف وتحت فتحت غاف